بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء شقت وأذنت لربها وحطت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحطت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه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 وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يكذبون وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ فبشرهم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غير مَمْنُونٍ